كَمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا وَيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطَ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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خارصة يوما قياما كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآيات أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولا كلا تعلمون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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله.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 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعوا وخفيا إنه لا يحب المعتدين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 حتى إذا أقلت سحابة فقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.